وَلا قَدَ زَيًاَّ السَّمَاأَ الدُّنْيَا بِمَصَابِ حَوجعَناهَا وَوجَعلنهَا رجومَِشَّيطين وَعْتَدَناَا لَهُم عَذاابَ السَّعير وَلَِّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَذاابُ جَهَنم وَبِقْسَ الْمَصير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 تَعْتَرِفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِهُ عَلمٌ بِذاتِ الصّدُون أَلَا يَعلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوََّطيفُ الْ الخَبهُوََّ جَعَلَ لَكُمُ الْ الأدضَّدَلُلَم فَمْشُ فيِي مَنَاكِبِهَا فَمش فِي مَناَاكِ بِهَا وَكُلُ مِّْزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُش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 أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم, ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أَمْسَكَ رزقه بل لجوا في عتو ونفور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 فَمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كنتم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 عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم, فمن يأتيكم بماء